صلاة القيام ذابكم الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 لائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يغادرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه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 حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تلاجيتم فلا تتلاجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتلاجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 وَإِذَا قِيلَ اشْذُوذُ فَشُذُوذٌ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جِئْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ جِوَاءَكُمْ صَدَقَةً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 كَتَمَ اللَّهُ لَغْنَبًا أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَنَا وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا